الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحبه أجنعين أما ذات فقد تقدم معنا في النجلس الناضي بيان جنة من المسائل والأحكام التي تتعلق برجوع الوالد في هبته إذا رهب أحد أولاده وبيلنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت لجواز رجوع والد في هبدي. ومن أسباب هذا الرجوع ومن الشكم التي يمكن أن تستفاد من هذا الرجوع أن الأب يدرك ظلمه لأولاده فيما إذا أعطى بعضهم ومنع البعض فأجازت الشريعة له الرجوع حتى يستدرك هذا كما ورد عن المبي صلى الله عليه وسلم حينما منع والد نعمان بن بشير وهو بشير رضي الله عنه وأرضاه أن تخصيص بعض ولده ذو العظيم ثم بعد ذلك بينا مسألة استحقاق الأب, الأب في مال إبنه وضينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحف عنه السنة لمسروعية أخذ والد من مال ولده حتى قال عليه الصلاة والسلام إن أطيبنا أكلتم من كسلكم وإن أولادكم من كسلكم وضينا أن في ذلك الخير الكثير للولد وأن الله يبعى الضركة في مال الولد إذا أحفن إلى والده فمكنه من ماله وأكل الماء الوالد من ماله بالمعروف فهذا من خير ما يكون وأعظم ما يكون للولد ذرا لوالده يريد السؤال أننا أن نضينا أن من حق الوالد أن يأكل من مال ولده لكن يريد السؤال هل من حق الوالد أن يديع علاق ولده وأن يتصرف فيها فيهدها أو تيهبها لمضيق أو إذا كان للولد دين على آخرين فأراد الوالد أن يسامحهم ويضرئهم من البيوت نيابة عن ولده بدون إذن الولد طبعا إذا كان هناك إذن ووكالة من الولد حلاء الشاش وقد تقدم أن الوكالة موجبة من الإذن وصحة التصرف في حدود ما أجن به الموكل لوكيلي لكن الكلام أن يأتي الظالد إلى مال ولده ويتصرف فيه بالبيت أو يشتري بمال ولده شيئاً أو يبرد مديوناً ونحن ذلك من التصرفات هذه يسميها العلماء بالتصرفات تنان والتصرف في المال يكون بعوة وبدون هوة فمن الممكن أن يتصرف الوالد في مال ولده بالعوض كأن يبيع سيارة ولده لأشرة آلاف مثلاً فهذا النوع من الفعل من الوالد تصرف بعقب فيه عوض ممكن أيضاً أن يقوم ببيع عمارة ويقلب التمن يبيعها بحمن لن يراث ما يكون ثمن وقد يكون هذا أيضا في المناقب ومن أنزلته أن يكون للولد حمارة فيقوم الوالد بتأجيل عمارته أو يكون له مزرعة فيؤجرها هل هذه التصرفات التي بعوض صحيحة أو غير صحيحة ثانيا الثاني من التصرفات التصرفات بدون حوض مثل الهبا رأى مالا لومده فأخذ منه وعطاه لشخص آخر وقال هذا هبس أو هدية أو عطية. هذا تصرفون بدون جواب جاء رجل إلى والدي الشخص فقال له إذ مفره عليه عشرة آلاف وأنا ضائف الحال وفي شدة وفي قربة قال فقط في الأن كالعشاب أو إذا أبو لا عليك فأفقط الكل أو قال نفسها أفقطه عن ولدي أو ربعها أو هكذا هذا التصرف بإسقاط البيل كله أو إسقاط ذعبه أغلبه أو أقله أو نساويا كله تصرف بدون عوض لأن الوالد لم يفضل عوضا لقاء هذا الشيء الذي تضرع به المعين هذا كله يكون في تصرفات بدون جواب في الهبار يكون ايضا في, في القديل كان يملك الرقيق ويقول الولد ارقاء ويقول الوالد لعديد اولاده انتم احراء او يا فلان اعتقتك او انت شرم ونحن ذلك فهنا اصلحت هناك نوعان من التصرفات تصرفات بجوة وتصرفات بدون عيوان فالسؤال إذا تصرف الوالد في مال ولده إن تصرف الوالد في مال ولده لماذا خرناء لا يخلط من حالتين إما أن يقرر الولد والده على تصرفه فيه له ويمضيه فلا أشكال فحين عندنا نمضي لا لك التصرف ويعتبر لأنه أشهد أن يتقدم معنى من نفس التصرف الحضوري وبيّننا أن تصرف الفضول يعتبر من العقود الموقوفة والعقد الموقوف طبعا العقد ينقسم بأقسام هناك أقسام من الشيء الصحة وعدم قسم من الشيء النفاذ وعدم قسم من الشيء النفاذ وعدم وهذا الثاني هو الذي يخير العقد الموقوف والعقد الناسي فالعقد الموقوف تبطيه حتى تسأل صاحب الحق هل أنت راغم بهذا التصرف أو لا فإن أنضاه صحة فإن لا فلا الإشكال إذا كان الولد عارض تصرف فوالده فقال لم أذنك لبيع العنارة وهذه العنارة أريدها أو قال لم أذنك أن تسامحه في الدين وأريد هذا الدين أو أنا مفتاز لهذا الدين أو أن هذا الرجل لا يستحق أن يسامح أو في ذلك إذا امتنع الولد من انضاء في صرفات الوالد هل في صرفات الوالد صحيحة أو غير صحيحة هذا ما شرح المصنف رحمه الله بذيانه فأصفحت الأشكام مرتبة كالآتي أولا المصنف يتكلم على الهداة وبين أشكامها كن دخل في هداة بنوع خاص من هداة وهو هداة الوالد وولدي وبين أشكامها من حيث اتباعها من اعتبار ومن حيث الصشحة ومن حيث العجوز وبعد أن أفرض من هذا تكلم على مسألة جواز أخو الوالد من مال ولدي وينضغي المطالب العلم أن يفلق للمسألة جواز الأخو من مال الولد وبين التصرف من مال الوالد جواز الأخو يأتي ويجب منها عشر ألاس فيأخذ منها ألفا أو يقول يا, يا بني أعطوني نص راكبك أو أعطوني ربع راكبك أو أعطوني ألفين من راكبك ونحن ذلك هذا أخذ من المال أو تكون للولد مزرعة فيأتي ويأخذ من خطبها وثمارها ونحن ذلك هذا أخذ ويكون الأخذ في المناسب مثل أن تكون هناك سيارة للولد فيركبه الوالد بقضاء مصالفه ونحن ذلك هذه كلها دينا أنها جائزة لكن خيل مسله التصرفات مرتبطه بالعقود وذلك لان يتمم الموالد عن مر به عقود فيمن بيع عقود عن الورث سواء كانت عقود معاملات ماليه من البيع والشراء او كانت عقود ارثاقات في القرض او الهبه ونحلي ذلك قال رحمه الله فان تصرف في مالهم ولو فيما ما وهبه فإن تصرف في ناله تصرف أي في ناله الضمير عادل إلى الولد تصرف الوالد فإن تصرف أي الوالد في ناله أي في نال الولد وتصرف في الولد مثل ماذا كان إِنَّا بِعُوَبِّ وِإِنَّا بدونِ عُوَبِّ قال رحم الله تصرف في ناله فخرج غير الأموال يعني أنها إن تصدر التجارة منها مثلا قلق زوجة الوالد فالنبس الصلاة يقول إنما الطلاق لنأخذ وبينا أحكم تبديق الوالد عن ولده وفصلنا بين الصغير وغير الصغير والذي يعقل أن يليز لا ينجيز وبيننا هذا المثال لكن الكلال هنا في الأموان فقط إن تصدف في ماله لحل تصدف الأموان ولو فيما وهبه له ولو هذه إشارة إلى خلاف مذهبي ولو كان التصرف في مال كان الوالد قد وهده لولده نثال ذلك قال يا ابني هذه المزرعة وهدثها لك نحن دينا ماذا قال وهدثها لا تنزل الهدى إلا بالقبض فإذا أخذ الولد هذه المزرعة وقبضها وتنم القبض وحكم بانتقال اليده فأصلحت المجرعة ملكا للولد فحينئذ يرجى السؤال لو أن الوارد يوما من الأيام جاء وتصرف فيما وهبه لولده لاحظ الوارد إذا تصرف فيما لا يخلو من حارفين الحال الأولى أن يتصرف بعد الرجوع فيقول رجعت عن هدة مستاني او يسعى فعلا معنى ذاته انه رجع فقد بينا انه يشغى الوالد ان يرجع في هدته هذه الحالة الاولى ان يتصرق الوالد في مال الولد فيما رهده له بعد رجوعه اذا كان بعد رجوعه نعند الاشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لك ايها الوالد حق ان ترجع في هدتك اذا رهدك الولد لكن الاشكال اذا تصرف فيما وهبه له قبل الرجوع فقال رحمه الله ولو فيما وهبه له هناك أنه مطلقا كل ما له وأنه تصفف فيه يعتبر التصرف الوالد ملغيا للهجة مثال الخلاس يقع طبعا هناك صورة كانت. الصورة الأولى أن يقول هذه المزرعة هجة التي طالق بها وقضب المزرعة وحكمنا بلجوم الهجة وكتب سكوها من الولد أو حصلت الهبى وخدت ثم يوم من الأيام قام الوالد فذاع المزرعة التي وهدها قلنا إن كان ذاعا وقال واجعت عن هبتي بعد أن قال واجعت عن هبتي أو قال يا هنين هذه المزرعة التي وهدتها لك أنا راجع هبتي أو قال أيها الإخوار من أحده الشهود قد يشهدوا أني راجع عن هبتي المزرعة لولدين وَقَدْ بِعْتُ هَا لِفُلَادِ فإذا وقع فلا إشكال أنه وقع التصرف بالبيع بعد الرجوع بالبيع صحيح وتبسح المزرع راجعاً للوالد وفقط حق الوالد الدليل أن السنة أثبتت أن للوالد حق أن, في أن يرجع في يرجع الهلاجه لكن لو قال بِعْتُ هَا لِهِ الْمَزْرَعَ وَكَانَ قَدْ وَهَدَى ولم يثبت رجوعاً لهذا القول ولا بالفعل المقصر بالنين فحينئذ لا يصح هذا التصرف قال هذه المجرعة التي وحفتها لولدي جعتها لفنان هذا تصرف بعوض لا يصح أو قال أوقفت هذا هذا التصرف بجرع عوض لا يصح أو قال بدل أن يأخذها ولدي فنان وحفتها لفنان الولد الآخر لا يصح لذلك أنه لم يسئت رجوعاً قبل تصرفه في مال ولديه موضوع لبيع هذا طبعاً قلنا تصرفه إما بعوض وإما بدون عوض والذي بدون عوض إما المخلوق أن المخلوق والمسلوق إما بين المخلوق والخارج هذه ثلاثة أخشان تصرفهم بعوض ثلاث صور تنبرج تحت قسمين الصوره الاولى من الصفه الذينه تمثل بالدش فقام رحمه الله لبي نعم او يسكن او ادسن هذا بدون اي وقت ما بين المخلوق والخالق لانه يحدث لوجه الله نعم او ابراء او ابراء هذا بين المخلوق والمخلوق تصرف بدون جواب ما بين المخلوق المخلوق انظروا كيف دقه العلماء رحمهم الله ال فالمثال الأول لما قال ببيخ الفقيد يعرف أن المصنف لا يريد البيع وشهد لن يريد جميع حقود المآوضات المالية أن تندل استحكم بيه مثلا الإجارة فلو سألك فائل وقال وارد وهب عمارة لولده ثم لم يرجع عن هبثه وأجرها قبل الوجود فان الحكم تقول الإجارة باطلة إلا إلى أجابه الغلب فهذا لا أشهر إذا كان غلب من سنع منها قال وهد سيارة لولده ثم أجر هذه السيارة هذا تصرف بعوض بالإيجارة فقل لا يسوح ندم أنه لم يثبت رجوله تدرج جميع عقود المعاوضات حتى ولو شارك جعلها شريكي أو بارب بها جعلها قراغا فأعطاه مالنا أنه ذلك أمر غير أن ندارد به تجميع الصبفات المالية الصبفات المعاوضات المالية إذا تصفف الله حيما وهبه بولده قبل بجوع باطلة أو أراد أصده قبل رجوعه لديع قمنا هذا الأصل للمعاوضات نعم أو عتل الولد الذي أعطاه عبيدا ثم رضع ثم جاء وقال هؤلاء العبيد أحراغوا برده الله قبل أن يثبت رجوعاً بالطول أو بالفعل المصحوب الدنيا حين نقول هذا تصرف من الوالد فيما وهبه لولده ولم يثبت فلا يصح هذا التصرف قبل يكون الولد نصفاً يملح عبيداً فجاء الوالد وقال عبيده ولدي أحرار أو قال يا تنان وكان من عبيد ولدي أنت حر أعتقصك كثارة عن ذهار أو كثارة عن قتل أو غير ذلك مما يوجد العلم فهذا كلهم لا يوجد نهار أو إدراء هذا فيما بين المخلوق والمخلوق الإدراء طبعا الإدراء أن تبرئ المديون والبراءة من الشيء توجد التدعة والمسؤولية عن الشخص من ذلك الشيء فإذا قلت أنا بريء من هذا الشيء فإن عيد لسه من مسؤولين عنه ولسة وليس عليك التدعة يستخدم الابراء الحقوق وذلك أن كل شخص سبب لك عليه حق فإن بنته تبقى مرهونة مشغولة بهذا الحق حتى يؤديه ولا يفك إلا بسداده أو تدريه أو تدلئ منك فالإدراء تقول أسقطت حقي سامحتك عن الزيت أخوت عنك هذا كل من الإدراءات أدرأتك أدرأت ذنتك من الزيت والخذار الإدراء طبعا إذا أدرأ الوالد النبيون لولده على سورتين المفرعة على نتقدم إما أن يكون الوالد قد أعطى مالا لولده فأقرضه الورد لشخص مثل ما يقع في بين الإخوة يُعطي الوالد محمداً عشرة ألاف يار يُعطيهم جنعان عشرة ألاف, آلاف زيد من محمد العشرة ألاف لتناه فالعشرة ألاف تلحصوا من كل الوالد وهبها للمحمد فلن نستقرضها زيد من محمد أصدحت زندة زيد مشغولة للأخ لأخيه محمد فلو قال الوالد يوم من الأيام يا دين دين محمد عليك أنت منه بريء أبرأتك من هذا الدين لا دين عليك أسقطه أفوت عنك فهذا إبراع من الوالد في مال ولده وهده له ولم يثبت رجوعه عنه فهذا الإبراع ساقط الصورة الثانية ان يكون ان تكون الاشهر الاثره من محمد الاصفر من ولده ولم يحج بها فقام الظلم واعطاها دون شخص جاء والد واقر ذلك الشخص قلنا ليس من حق الا الى اجهاد العنف ولا يصح هذا التصرف بالابراء او أراد أصده وطلع رجوعه طبعا إبراعات هذه لهذاب واسع يعني حتى هذه في مسألة القصاص لإبراعاتنا في بعض الأحيان دمى شخص انا شخص فقطع يده فقال النبي عليه أريد نفس الدين ما أريد القصاص لكن أريد نفس الدين لأن يجفن نفس الدين فطالبه بنفس الدين فجاء الوالد وقال أفوت عنك هذا النص أفقطت عنك هذا النص أفوت عندين ولدين ما من هنلك أم والد أم إضراء وليس من حقه فمن ندري أن نالي ولده قال بعض الخلم حتى ولدك أم الطغيرا لأن الوالد يلي مال ولده بالمعروف وفي الإضراءات والأخو إضراء لمصحة الولد وذا يقول لا صح الإبراع كذلك قال الإبراع في الشقوق يكون فيها في طلب القصاص والعضاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه القصاص اكتفاء القصاص فلو عاق الوالد عنجان جنى على ولده جنى على ولده فقطع يده الولد قال أريد القصاص أريد أن تقطع يده كما قطع يده أو يقطع أصبحه كما قطع أصبحه او يقطع اه نفلا تقطع رجلو كما قطع رجلي جنة جناير يمكن في اقتصاص ويمكن فيها استفاء سوفية الشروط من استفاء فلما خدت حق الولد في هذه الجناية جاء الوالد وقال سومحك هذا الجانب ليس من حق ان الابراء إنما يكون للولد وليتها من ولده فئة إن شاء الله تصليل هذه المساء في نسبة العفع عن في الدماء والقصاص او أراد أفضله قبل مجنوعه لكن طبعا إذا كان الولد هو ولي الدنيا الوالد هو ولي الدنيا قتل ولده فقل له هل سريد البيئة أو هل سريد القصاص أو البيئة قال أريد البيئة عفع عن القصاص بصح لو قال لا أريد جوة ولا قصصت العفوة لوجه له يصح لأنه ولياً فلنحن نتكلم إذا كان ولي الجناية ولي الحق في الجناية حياً عاقلاً له حق التصرف فحين يد الله منك الوالد أن يطغل عليه وأن يتصرف لوسقاق حقه في الجناية ما. أو أراد أهله قبل رضي أو أراد أخذ المال الذي وهبه قبل أن يثبت رجوعه فما قدمنا هذا وهبه السيارة ثم قال أريد السيارة التي أعطيتك إياها أريدها قبل أن يثبت رجوعه بالقول أو في عداد العلماء أقول أنه يملك فإذا قام له أعطي السيارة صار هذا أنه ثابت الرجوع ويخي ولا يشترط أن يكون معظمينه أو تملبه لقوله أو نيه أو تملوكه لقومه عنية نعم الرجوع إن الرجوع يثبت في الظالم مكية العين الذي وهذا هذا إذا قاد رجعت عن هذة رجعت الهذة ملكاً له تثبت الملكية للولد وحينئذ إذا كان قبل ثبوت الملكية في الرجوع وقعت تصطق لن يفتح إلا أن يعلم الولد وأما إذا ثبتت ملكيته او ثبت رجوعه وتصبح بعد ذلك صح البيئ وثبت لماذا العلماء طبعا يبعون هذه المسائل هنا جدا وتقع فيها خصونات وحقوق خاصة بالقلاق وفي الاستفتاءات يكون مثلا رجل وهب ابنه مزرعة ثم داع هذه المزرعة في غيبة ولده لشخصنا ثم توفي والد وجاء الشخص الذي اشترى يطالب بهذه المزرعة فالشمع هذا القاضي إذا ثبتت سنقية في الولد من المزرعة وثبتت الهبل لابد أن يثبت رجوع الوالد عن هبتها ولا يصحح هذا البيع إلا بعد ثبوت الرجوع فهذه كل مساء يحتاج إليها خاصة إذا وقعت ما في إشقاطات وأكثر ما تقع إذا توفي الوالد أو جن صلى الله عليه حدث هل تصرفه القمر جموني من أصحابه حكم أو كل هذه المسائلة يذكرها الجنماء من أجل ديون الحائمان الوالد من التصرفات الصحيحة وملسنا وقبل المعتبر فقبل المعتبر يعني هنا ما ذكرنا أنه يشتر في صحة الهداء وجود القبر القبر قلنا منا فرك الشرق ضابطه للعرف فقد كل شيء في العرف بشسبه أي اختلئ بحسب اختلاف الأزمنة والأنتما والأشياء فكل ما عده الناس قبضا حيادة حكم بكونهم قبضا وحيادة كما يقال هذا في الحرب في السرقات كما سيثن في باب الجنايات أن نحجب كل ما من حسبه على حسب العرف وهذا مما يبرد العلماء رحمه الله تحت قاعدة مشهورة العادة ومحكمة فقال المفسر قبض واعتبر قد يكون هناك قبض غير معتبر القبض غير المعتبر الذي يكون بدون إذن الواهب وقد قلنا هذا فالقبض المعتبر هو الذي ادلى فيه الوا الوارث الذي وهب أو ادنى فيه الواهب تيم فإذا فاذا ثبت القبض وثبت الهبة وثبت القبض باذن الواهب صحت تلك الهبة واصح المال من غوب لن وهو بي لهم لو كان قبل غير معتبر قال له يا بني وهدتك مزرعتك قال يا أبتي أعطني أعطني مفاتيح المزرعة حتى أتصبر فيها قال لا انتظر إلى نهاية الدسوعة ثم قبل نهاية الدسوعة توفي الوالدة لا تتكت في جيبت لأن يحدث فيها قبل معتبر لله لبعن يكون هناك قبل معتبر كما جاء أنا بذكر وضع الله عنه بصر في الصحيح لأنه لما حضرت الوفاة قال ابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أي دنيا إني كنت قد نحلتك جاد بعشرين وصفا فلو أنك احتجت فيه ففي دواية جديتيه ملك ملكا لك اليوم أنا وإنك لم تقعني ذلك فأنت الوام وإخوتك فيه سواها على الشراف القبر ومن هنا أجمع العلماء على أنه لا تثبت الهدى ملكيتها لمن هو منه إلا بالقبل أن نعتبر لم يصح ذا لم يصح تصرف الوالد بهذه الأشياء كلها بل للإضراف لكن يصح إذا وقع بعد الوجوع وحصول القرب أن نعتبر كمان سيأتي نعم فإذا كان قد باع السيارة بعد أن أثلت رجوعه عن هبته لولده فإنه يصح بيعه ولو باع العنارة التي وهبها لولده بعد أن أشهدت أو أثبت رجوعه عن هدفها فحينئذن يصح بيعه وتصح إجارته ويصح سائر وتصق فيه لأنه وضع المال إليه مال قال رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه لبيم ونفوه إلا بنفقته الواذبة عليه فإن له مطالبته بها وحده عليها. قال رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه لذين ورحمه. وليس للولد أي ليس لحق الولد أن يطالب أباه بمان ذينا كان أو غيره إلا النخقة التي أعجبها الله عز وجل عن المرالب لولده. بيّن المصنّف رسوم الله فيه بالهبارة أنه لا يجوز للولد أن يطالب والده بالحقوق المالية التي سجي بينه ودين الوالد ومن أنجلة ذلك القرض فلو أنه اقترض الوالد من الولد مالا ثم تأخر الوالد في السجاد فقال من الولد وقالب والده قال المصنف ليس من ولد أن يقالب إذا قلت ليس له يتصرع على هذا أنه لا يجوز يفكم بإثم الولد إذا فعل ذلك لا يجوز له لأن الله يقض أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانة. وهذا من أبلغ ما يكون بصيح من جعل المفرق إحسان وهو كأنه يحكم على الولد أن يكون مع والده على سبيل الإحسان لا على سبيل الإساء ومن الإساء أن يطالب والده ومن أعظم الإساء أن يطالبه في القضاء أو يشكيه أو يخافنه فهذا ليس من من الإحسان وليس من الدر الذي يوصل الله عز وجل به الأولين والآخرين وحكث عليه عباده أجمعين حتى ولو كان الوالدان لما الكاثرين فأمر به وحتمه وقرنه بتغفيره سبحانه وتعالى تعظيماً بشأن الجذب ليس من حق الوالد المطالب وارده يشمل هذا المطالب الفردية فيجعج وارده يقول أعطي المجنة يا أبثي فأخر يا أبثي أعطي المال يا أبثي كذا ويزعج الوالد ليس من حقه حتى ولو تلطف المطالب لا يطالب فأنت ومالك لأبيك كما جاء في حديث السنة وهذا كله مفرع على الأصل من أن الواجب على الولد أن يحسن إلى والده مع المسيح ثانيا أن هناك حقوقا من والد على ولده وإحسانا لا يستطيع الولد أن يجيه ويكافئ إلا أن يجد والده رقيقا في اعتقال فيشتريه في ليسك رقبته من البدء كما ورد عنه ربما لكن هذا الإحسان الذي قام به الغالب على ولده منذ صغره وهذا البذل الذي كان يدره على ولده بدون حساب لا يمكن أن يكافأ عليه ولا ترضى وليس من شرع الله عجل أن يقش يوم من الايام دعانة وأبيه يضيق على ولديه في فطان من الدنيا أعطني الضيء يا أبك تأخر يا أبا تسدد يا أبا تعمل محتاج يا أبا تفعل هذا كله هو العياد لله من يقول الله عز وجل بسببه نحق البركة من المال فإن هذا من كفران المعنى الله تعالى أخبر في كتابه أنه يجازي كل كفر فيسبه بركة ماله ولربما سنده لعنة المال فأصبح المال نبنة مربانا علينا صلى الله عليه وسلم والعافية المطالبة غير زائدة فتثبت أولا أنه لا يجوز له المطالبه لا فرديا ولا من الناس من الناس أشهد وأعضاء ثامنا تثبت أنه يسم يحكم بإسمه إلى طالبه فأن هذا من العقوب والأذية من إضراء ثالثا لو تقدم إلى القضاء فطالب رابده بالمال فإما دعواه تسكب إذا قيل بأنه ليس له مطالبة لأن الدعوة من أصلها غير ثادثة وغير محتذرة شرعاً ليس فيها استحقاق ليس للولد حق على والديه أن يطالبه بإذره هذا قال رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه لدين ونسوه وليس للولد مطالبة أبيه بعد ما يقول والديه يشمل الأب والأم وحق الأم آفد لكن دابا الأم خفصه بالأب بورود النصوص بالأب وقلت لأن الأب دائما يتكفل بالنفاقات ولكن الحقيقة لا شك أن السنة بينت أن الأم حق أعظم حق الوالدة قال يا رسول الله من أحق الناس لحسن صحابتي قال أمك قال فيما من قال أمك قال فيما من قل أمك قال قالت من قلعبه وجعل حق الوالد بعد ثلاث حقوق للأم ولذلك قالوا إنه لو توفي والداه وأراد أن حج عنهما بدأ بالأم قبل الأب وذلك لأن الذي صلى الله عليه وسلم أمر حق الأم والأب قدم حق الأم على حق الأب وهذا ليس بوت السنة لأن النس أكد قال أمه قال من أمه. قال من أمه قالت قال من أمه من قال أمه وقال من قال عبوك هذا كل يضل على عظيم حقه وعظمانها عن الإنسان المعروف العظيم فإذا أثبت في السنة بالواند الشيء أنت وأنكم يعني ينظر من حيث العلة إلحاق الأم فإن الأم أولى به لكن هذا ما يقول هنا في هذه المثلة بخصوص في فرق وقد سبق التنبيه على هذا وهي رواية عندنا أحمد ولذلك جعل الرجوع للأبد دون الأم وبيلنا من الصحيح أن الأم تنبك الرجوع كمان لكل أب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بقوله أي سرك أن يكون لك في الدرس واء وهذا يعلم الشرك بين الأم والأبد وبيلنا وجهة هذه مثلا حتى إنا الظاهرية معنا من يتمسكون بظاهر النص قاموا الأب والأم في هذا السواء ولا من النص على ذلك إننا من حلم نحن الله من حلم من هذا أن المسلم تنص على الأب لكن الأم تلتحك بهذا وتأخذ حكم الوالدة من ذيلة ونحن لا يجوز أن يطالوا هذه دين لو أعطاها دين فأخلص الله سلامها والعافية أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم النقد مثل هذا المؤكس او يبتهينه وذليه كما بذلك نعوذ بالله يعني من يستطيع أن, أن يقول لأمه يطالب هذه دين قال من اعظم يعني الانسان نقي قد يكون في بعض الاحيان لا يتحمل أن يرى امه في ضائقه حتى ياتي ويبكي عند قدميها ويبذل ما يملك من كل هذا فداء لهذه الام فهو وماله فداء لهذه الام الكريمه التي ربته واحسنت ورعاه قدمت الكثير الذي لا يمكن ان ان عليه إلا من الله سبحانه وتعالى الذي يجب الجحسان في من صلى الله العظيم بأسنان الحسنى والصفاة العلا ونذي الله لدينا عنا أحسن ما جزى الله إذا لدي لدينا ولكن يزين لا يطالب لدينا ونحن هي مثل الأروس التي تكون في الجنايات وغيرها مصنف رحمه الله ذكر الدين على الحصب المال ويسلع هذا كل ما فيه استحطاء لا يطالغ فيه الولد الولد والد والده فلوسك الوالد في عنارة الولد لا يأتي ويقول له إشاء أجرة هذا المسكن فواكد معه فيما أجره للناس لا يأتي ويقول له فعل أجرة يجرد نفسنا الناس أو نحن ذلك لا بدين ونحنه أي من الأشياء التي هي استخباقات نعم إلا بنفقته الراجلة عليهم إلا استثناء الاستثناء هو إخراج بعد ما يتناوله النفق من الحكم الذي شبط حالة النفقة فالنفقة من حق الولد أن يطالب والده بها ومن حقي أن يطالب الوالد لذلك ولو بالقضاء لأن هذا يضرب الولد كثيرا فالله عز وجل أوجب من الوالد المنفق على ولده وفرض عليه ذلك وإذا كان مظلماً بذلك فلا يجز له أن يضيع حق الله في ولده قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعون <تصفيق> وهذا الحديث لو يقول بعض نشائخنا ورحمة الله عليه علوم الاجتماع كلها في قوله على السلام كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعون لا يمكن المجتمع يسعد إلا بهذا الشيء فلو أن كل من يعود قريباً أو كثيراً يقوم بشقوق الإعالة كما ينبغي لا حدد المشكلة لأن المشاكل كلها تقع لتضييع حق الإعالة سواء كانت زوجة أو كانت أولاداً حتى تضيع من تعود بالسهر تضيع الإنسان حق زوجته يضيح حق أولاده في المراجعة ومذاكرة ومتابعتهم في دروسهم وفي أصحابهم وغنائهم كل من نشاكله نشأت من هذه الكلمة يعني يمكن أن تحل حينما تحقق هذه الكلمة وهي أن نقوم كل هائل وكل مسؤول حرائيته بالحق الوامر كفى بالمرء اسمه أن نضيح أوليه فما قبلغ قوله عليه السلام وما أحسن وما أجمله وما أذله وأكمله كفى بالمرء إثنا نجرب هذا الكلمة إذا بالنفوس أقشعره والقلوب ترجف كفى بالمرء اسم ومن الذي يتحمل أن يحمل إثنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يبقى الله للإثم والغذر ولإثم سوء على الإنسان في دين والدنياه وآخر و... و... و... ولا يزاله سبباً في هلاك الإنسان وبناره حتى لربما يتسبب في سوء خاتمته والعيادة بالله ولربما تسبب في, في أن يكون قدر الإنسان شفرة من سفر النار والعيادة ولربما تسبب في شقائه أبدي بدخول نار جهنم خالداً مخلداً فيها بالإثم والشك والكفر ومنذلك يمنع يجب خروجاً من النار فالإثم هو وسبب كل بلاء وسبب كل لعناء والذي قال فعلا وما قصادك سيئة اجهل النسك هذا الاسم يقول أنا سنكفى بالمرض اسم أن نضيها من يقول فالوالد جعل جعل الله لحق النفقة لأولاده وجعله قائم هنا بيته يأمرهم بما أمر الله من هم فمن شقوقه الناجية من نفقة لهم المرض فإذا امتنع الوالد مع القدرة على الإنفاق فحينئذ ظلم وجاه ومن حق الولد أن يقول له يا أبتي أعطني حقه المفق لأن الولد لو لم يطالب وارده بحقه ربما وقع في حرام وربما تعرض للسرعة ولربما تعرض, تعرض لفواحش بسبب والعياب لله عدم نجود النفقة وسن ندل على هذا لذلك قصة المرأة في قصة الثلاثة الذين أطبق عليه الغاء الرجل الذي أراد الغنى بالمرأة لم يتمكن من الغنى إلا لما احتاجه إلى النام وهذه الشيخة تمد عليه الشريعة تمد عليه السنة الغرباء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فضيّر عليه السلام للمساعد من, من إثم إضاعة منه لذيّع الوارد ولده ولم ينفق عليه كان الحق أن ولد المطالب وولده فقال رحمه الله إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها إلا بنفقته الواجبة فليه هناك نفق واجبة ونفق مستحدد فإذا كان طعام الولد وشرابه وكسوته في حجود النعم فأراد أن يضيد يحسن إلى ولده ومنها يضع الله في ضرف الإنسان ويحسن به العاقدة في الأمور كلها دائماً أن لا يبقى على قدر الفرغ الواجب ولدائماً يشمل إلى كمان وذلك قال الله عليه وسلم رحم الله عن سمحاً إذا ذاء سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قرى سمحاً إذا, إذا اقترى إذا أراد المنفق على أولاده والنفق الواجب ومستحب النفق الواجب التي يكون الثبات بها الثبات وتحصل بها ويحصل بها سبد الحازم والكفاية النفق المستحب إلا الله عليك فأسعته على ولده لا يجب إنسان يدقق في ولده ويحاسبه عن الصغير والكبير قد تكون انت في حجود معقودة لكن إذا رأى أم الله نصف عليه وأحسن اليه فكما أحسن الله اليك تحسن وأحسن كما احسن الله اليك و لا تقلت في بصابة العرض و قيل الطارئ يطلق كما أحسن الله اليك ولاتقلت في بصابة وتحتاج إلى وردك من المجبر المعروف ما ذكره الغرباء التجنى أنك لم تجد رجل في بيتي يعامل ذو جده ويعامل أولاده بالسماح واليوسف ولا يشعر من الطبيق سمحا إلى أعطى وسمحا إلى أخذ وسمحا إلى أمر وسمحا إلى نهى وسمحا إلى جاذى إلا وجدت أموره ويسر مكفيا من الله سبحانه مثل ما تهامل الناس تجد من الله سعى أن تجد من نفق تجد من إحسان الله ورحمته وحلمه جث أضعاف أضعاف من نفق وجوده فهذا من النفق المستحدة نبقى المستحدة الزائد لكن كمان عن النفق الواجب فلو أن والدا أعطى ولده لأن وهي سد شادث والكفاية والولد يريد أن يدلس الزيادة فقال أريد مئة وعشرين أريد مئة وخمسين فإنه يطاع فوق المئة بالعشرين والخمسين وهي في قدر وليس في قدر الواجب فهذا ليس محق لقالده لكن إذا أراد أنه تفاهم مع والده على أن والده يكرمه ويزيده فهذه شؤون بين الولد وولد بين الولد ووالده كون مهلا بمذاعبة ملاطفة مع والده لحاول أن يعضيه الوالدة بقدره الزائد مثلاً ظلت أعطاه والده مئة ويريد مئة مع شئين وتلقص مع والده وأخذ يلاقف والده حتى يأتيه لشئين وبحر عن النور المؤثرة والمفاتيح التي تفك قبل والدي هذا ليس بالمحرم هذا ليس بالمحرم لأن مرادنا مطالب المحرم ومطالبة العنف وأن يشتفيه للقضاء أو يحدث الوالد عليها هذا لا يكون إلا عن نفقة الواجب أن النفقة المستحذة فالأمر فيها واسع فإن الإنسان إذا كان بينهما بين أحد وده ومحدّا وأراد أن وسع عليه وكان بينهما من الأخوة وبين, وبين الوالد وولده من الصفاء والنقاء ما يطر الولد الأكثر دون معنة الرب فلا بأس دلال فإنّا له مطالبته بها أيض النفقة الواجبة وحكته عليها أن يطلب من القاضي أن يحبثه وهذا طبعا كما يقول لا إِنَّيَا إِلَا, إلا نَوْكُمْ إِلَّا الْأَسِنَّةُ وَلْقَنَ فَمَّحِيلَةٌ مُضْرِّ إِلَّا رُكُوبَهِ فأبو البارم ماذه لنفقة ولده وأصلح الولد يخشى على نفس ينقع في الحرام أو يقع في الآثام فقال يا عدثي بالنعرف أعطي حقي فلن يمكنه من حقي قال له يا عدثي أعطي حقي وان هو يحاول ان انت من يعطيه حقه ف حين يريده انه شارعه للقدر وان يطالب القاضي بشرفه حتى ينفق عليه بالمعروف ومن حق الزوجه ايضا ان تشارك الزوجه او تطلب من القاضي حبس حتى يؤدي وهذا كله في الحقوق الواجبه فان الحقوق الواجبه من الحقوق تحكم الشريعه فيها طبعا مما ذكر العلماء سياتينا ان شاء الله في النفقات الواجبه إذا حكم القاضي بأن النفق وجب لفلان على فلان في الواجب على من وجدة عليه النفقة وهو قاد على بدلها أن يبدو فإذا امتنع وطلبه القاضي قال له إلسى قال ما أنا القاضي أن يسجن وأن حتى يدفع الشق الواجب عليه ويرد لأولاده الحقوق ويعطيهم ما الله عليه إعطاءه لأنه لم لا ينفله في ذلك فإذا طالب أصابي بذلك كان منحقه لأنه قد يصل إلى مقام الضرورة إذا لم يعطى النفقه وهكذا الزوجة منحقها أن تطالب ولد شجمي الزوج حتى يبرئ بنته من حق الواجب لماذا تشدد الشريعة في المنفقات؟ هذا كل يدل على عظيم وكمال هذه الشريعة المشاكل التي تعج بها المجمعات من السرقات والاحتداء على عنوان الناس كثير منها يقع بسبب إضاعة الحقوق كما ذكرنا فإذا كان الذي يناطل منعاً بالحق حقه فإن هذا قد يدفع أن الممنوع من حقه إلى أنه ينسى وجوه المحضم وسبلاً مشبوه فهي يطلب الحرام أن يتعاند من مآمرة المحضم هذه الأبواب يعني لو لو ذئت إلى شخصي ويطع في حرام فلقول لنا لنا تبعا هذا يقول أنا مضطف ليس عندي مثيلة وقد تطع المرأة والعارض من أذن فينا ويقول هذا تقول لدي أولاد أيضيعون ولذلك التشد في, في, في هذا وذجر كل من من النفقات حتى ولو بحفظ حتى ولو كان والد نسل بحق ولدي لا شك أن هذا من أفضل ما يكون في ذجل الناس وإقاذ كل الإنسان عند حدوده وإلزامه لما فرض الله عليه لما يحوظ بالخير على الأفراد والمجتمعات والوالد نفسه يعمل من الشرق والبلاء فيها ولذلك المجتمعات الغربية والمجتمعات الكافرة كثيراً ما يقع الاحتجاب من الأولاد على الوالدين بسبب الظلم في حقوق النفق وضيح ومما ذكروا صلى الله عليه وسلم عادة من يقع في هذا يعني في على هذا الأمر لأنه قد يستغرب الإنسان كيف يخلص الولد والده للنفقة لكن أي حكم وهذه الدراسة الفقرية التي ينضغي لكل طالب علم بل للناس آمن أن يعلموا عندنا اليقين أن أي حكم في شرع الله عز وجل وفي فقر الإسلام والسنة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوة وفيه شدة لن تتفضح أن تدرك عظيم الشكم الموجود فيه إلا إذا خلفت هذا الحكم ونظرته إلى الأشباب المتركبة على فلذلك تجد الإبن عطواله ولربما يقتن والعياذ بالله على الديمال بلدها حتى أن صلى الله عليه وسلم وقع في بعض المسلمين الله عليه وسلم أن الله له كان ظالما فكان يهزم أولاده وزوجته دخيلا وقد فتح الله عليه الأموال الدنيا العجل من المال الكثير فدثني أحد العلماء المشائخ صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت هذا بأم عيني صلى الله عليه وسلم آفية أنه لما دلغ هذا البخير الظالم من ولده سكرات المود قام ولده وقف على صدري كان ولدا صلى الله عليه وسلم فيه بعض انتفاء جلت على صدري أبيه وانتزع دفع الشيكات من صدري فقال له إذهب صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا من غضب ذلك لم يرحم ولده في آخر ولم ننظر إلى شد حالة يعني تبكسل فيها القروب ان قاصياه حسين مما ترى والده الذي يعني ليس عن امناء من والديه فجديري انا من امر الله بالخدمه عن والديه ليس هذا حدا عنيد من والديه فصار ذلك حال الوالد هل شفقه لكن هذا كبت وظلم والهرم الحقوق والمنع من والدات خوفه من امور الدنيا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فقه أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يستحر الله من الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبل فتوهلكم كما أهلكم فهلاك الناس جميعا والنام ولذلك لا ينبغي تساعدها في الشريعة نعم تشكني لأنه, لأنه ربما يأتيك شخص بشبه ويقول كيف تأمر الشريعة بذر الوالدين والولد يحلس والده في النفقة تقول نعم هذا امر له تبعات وله آثار وله تداعيات مترفدة عليها والشريعة جائمة تنظر إلى العواقب ولذلك قال الله عز وجل أثلا يتدبرون القرآن ودبر الشيء آخره والدبر هو آخر الشيء لإذا كنت تنظر إلى آخر الشيء فمعنى ذلك أنك قد حط بالشيء إذا ضلغت بلغ النظر أنك تتبعب في الشيء إلى أن وصلت إلى آخره فقد تم نظرك في الشيء الله يقول أثلا يتدبرون القرآن فكل حكم مستندق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يقض فيها وَلَقَدْ وقل أُجِيْتُوا الْقُرْآنَ ومثله تنظر إلى دبري وعواقبي وآثاره فيما للحكس في هذا الشكم من حيث السن وفيما سدأ فيما للحكمنا بهذا الشكم من جهة الإيجاب حتى ترى شكما لا أثنى من شكم الله ألا ولا أحتمم الله الحكم لقوم يمكنون ولقوم يعقلون ولقوم يفضحون ولقوم يدركون فيه الخير وكل الخير فنسأل الله على أن يرسلنا حسر في شعيه وحكمه أصابت من الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاك فضيلة الشيخ كليحقر الوالد التصرف في معنينه من الرضاعة أصابت من الله سن الله الحمد لله والصلاة السلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما بعد فالرضاعة لا توجد ما ذكرناه من الشكم ولذلك ليس من حق الوالد أن يتصرف ما لوهده من الرضاعة لأنه يخص الحكم فيما يكون من النسب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احرم من الرضاعة لا يحرم من النسب وجعل حكم بالنحامين فدل على أن بقية الأحكام لا تأخذوا فيها الرضاعة حكم النسب والله تعالى أسابقهم الله قرية في الشيء إذا ماس الأب والابن عنده دين فهل يسكر أن يطالب أخوته أم يأخذه من السلكة أسابقهم الله هذا على ما تقدم من حيث الأصل أن الوارد إذا أخذ الدين من ولده وهو يريد السدادة فالنظر على الورثة مجمع أن هذا الأصل وهو مصطفحة أن نسددوا للولد خاطة وأنه يكون فيه مرح من التفضيل ويتحمل فيه الولد الذي ديّن تدعى ذلك لدي أكثر من غيره وحينئذ يسدد له الدين وأما إذا كان الوالد قد امتنع عن هذا الصداد مع القدرة وفهم من عدم إرادتي للسداد فلا إشكال وحكم حكمه لفرمانه الله تعالى فسابقنا الله فضيلة الشيخ إن النفقة تجب من الوالد على ولده فمتى يزول هذا الوجود هل بنجرب بنوب الإذن فسابقنا الله إذا كان الولد إذا دلغ الوالد قادراً الولد قادراً على الكسف قادراً على أن يعول نفسه ويقوم بكفايتها سقطت النفق عن الوالد وحينئذ لا يزرم الوالد النفق على ولده النشاء بذلك لو بلق ووجد وظيفة أو وجد عملا فحينئذ تسقط النفق عن الوالد ويقوم الوالد بإعالة نفسه أو كان الولد عنده قوة ويستطيع أن يعمل عملا أو يتكسب بالعمل المباش حينه يتكسب وللوالد اللي يقول له اذهب وتكسب فإذا قصر وامتنع من التكسب كان لحق الوالد اللي يامتنع من نفقة عليه مجام قادر على الكسب فالشريعة لا تبعو للبطالة ولا تعين على البطالة ومن هنا ننبه على أن من أفضل ما يكون للإنسان أحسن ما يكون أن يربي ولده جائما على الكسب اليد لأنهم خلق الأنبياء الذين أختار الله لهم الكشف الطيب وإذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء الله صلى الله عليه وسلم من أيديه فداود كان في الحدادة يأكلوا من كسر يده وكذلك يحيار وذكرية عليهم الصراط والسلام فهذا كله لا ينقص قدر الإنسان والشارف الذي تجده يكدح ويتعب من أول شبابه يرسر في حياته بأن يكون متوكلا على الله آخذا بالسبب فإن الله يبارك له في صحة ويبارك له في وقته ويبارك له في ناله وكسبه لكن إذا نشأ عالة على والدي يحن الوالد والنفق ولو كان الوالد راضي من ذلك فإن هذا لا تكمد العقبان وليس بالأفضل والأفضل بل على دائما أن في قلب المباح وكان الجد رحمة الله عليه في البلاد كانوا يسنون أولادهم طبعا يحفظون الأولاد أخبرنا الله برحمة الله أنه كان يحفظهم فإذا طلعت الشمس يحفظون القرآن من السحر كانوا يقضون السحر وكان رحمة عليه كثير التهجب كثير العبادة حتى أن العمّات الآن يقومون لا يعتمد أن يفجق بساعة ونسئل لهم من استهداء لأنه الصبر رحمة الله عليه فلما كان من سيرته أنه كان إذا صل الفجر يجلس مع أولاده إلى الإشراق إذا أشرقت الشمس أخذ الألواح التي يحفظون بها كان يكتبون القرآن حتى يجمعون بين شبه في الكتابة والرصم والتلقي والسماء فإذا طلعت الشمس سحب هذه الألواح منهم وأمرهم أن يذهبوا لكسف العيش يذهبون في تعرفهم همك بازع ويقومون القوص و... لا ليس سماك أعمال لهم لكن الذي يذهب, يذهب يحتفظ والذي يذهب, يذهب يذهب عن شيء أو يقوم على رأي غنم عن رأي المهم أن لا يبقى عاجبا وأن لا يبقى عالا وقد كان عندهم ينخدم وغيرهم ما يشد هذا لكن أبدا لا بد أن يكذح كل شخص يومي يلتبس رفقة ولا يكون عامة عن غيره فهذا هو الأكبر الأفضل أن يعود الوالد ولده وإذا نشأ الشباب على هذا الشعور أنهم يجدون المال قضيب بالكسر المباح الذي ليس فيه شبهة ولا حرام فإن الله يباركنا في أوقاتنا لذلك تجد الشباب الذي يتعود على البطالة وعلى وامديه لا يهنأ له الأيش حتى إن كتب الواحد منهم تصب في حدري أشراف الألف وهو من أنك بالناس صلى الله ومن أبأسه الحامل وتجد في أشد أن يكون مضيق والعنق ولذلك ينبغي البعد عن هذه البطارة ويفحف الإنسان عن كسب الطيب الذي يصنب به نفسه وما أرده عن سؤال الناس أو الحاجة إلى الناس قيل لإبراهيم ابن أجهم كان البحر وكان في السفينة فأصابت ابن ريش فناجئت السفينة وكادت تغرى ثم نجههم الله عز وجل فقيل يا إبراهيم وكان من عباد الناس الصالحين فقل له يا إبراهيم ألم تر إلى هذه الشدة وهذه الكربة قال رحمه الله إنما الشدة الحاجة إلى الناس ليست هذه الشدة الشدة أن تحتاج إلى الناس فالذي لا يتأود عن الكسف في يدي ولا يتعود على طلب رزقه فسأل الله المعونة فإنه سيكون في أسرأ الأحوال فليس هناك عشر من أن يقتل إنسان ومما الغير يسأله حادثا من حوائف الدنيا فنصر الله العليم الله يجعل لنا ولكم إلى لئين الحاجب من الله وفعله أسابقنا الله فضيلة الشيخ أقول السائل من الوالد أكثر من أطيب كان يطلق على ما أرطيه ولا أجد تدرق على ذلك هتستدين الغولة براغرة أتلقى من الله هذا الحقيقة فيه تصريح لشيء الأصل لست بملجن لكن هناك ظروف تطرأ على الوالد وهذه الظروف صادة كعلاج اجتاج الوالد علاجا ضروريا هذا العلاج بخمسائة ريال أنت حدود النفق التي تغطيها من الوارد فمن أسيرها لكن العلاج محتاج إليه الآن ولو أنك اشتدنت الخمس سنة بعد الله كربك أبيك في اتعلت ذلك في, في الشعور على سبابه أو أن تستطيع أن تدبر نفسك من دون أن تقع في حرج وظيف هذا من الأكمل ما يكون وتحتسل من حيث الأفضل والأكمل أقول لك لن تعد من الله رسولا خيرا والبركه ما كنت ظالم لوالدي واقم ما يقرن بالذل في الشدائد فمتى كان واجب عليك شيء ازل الحمد واذعر عن قدرتك والذي لا تستطيع هيكل اللهم ارسل له سرا لكن كن على علم ويقين ان الله لي مغير وان الله سيفتح لك ابواب البركه والخير ما لم يخبر لك على باب ناوجدنا سيء العاقبة أبداً بل إن البار في أحد من الأحوان وأكمل ما يكون عليه النآل في الدنيا والآخر ولذلك في جد البار ما يسود طريقاً إلا سهله الله بنا. ولن يقرأ عذاباً إلا فتح الله في وجهه منصفر في الأمور أنت إذا أخذت الأمر بالدقة وقلت أن لا أستطيع هذا لا أريد لا تحمني ما لا أطيع وكفحته في وجهه وأنت ترى ظرفاً طاهراً وترى النور احتاج منك أن تكون الإذن الأكمل والأفضل وأن تسهل بأسك إلى معالي الأمور وتشجت عندها إن الله يسمعك وإن الله يراك وأن من أعظم أن يكون من أخي صرور تدخله على مسلم فكيف يرامده فإذا حملت نفسك على الشدة وأنت متوكل على الله يفوض أمرك إلى الله فإن الله لا يخيره وسيفتح الله لكم اليسر والنعونة والتوفيق ويربط على قلبك ويسر لك من أمرك ماذا يخطر لك على ذلك والله حتى ولو أصبح في بيق لكن الله سيبارك في عيشك وليقدر من الله عينك عاجلاً أو عاجب وليجمع أن الله لك بين فسن العاقبة يدر لك وفسن نظر في أهلك وولدك غداً فمن ضرر ضرر أبنائه وبناته وقضر الله عينه من برد حياً وميتاً فلا يظن الإنسان أنه إذا وقف في الحدود المعينة أنه يعدل من الله المعونة والخاطر له الله يحينه ويوفقه وإيما كان يسد فرق لكن الأفضل والأكمل أن تحتشف ونص الله عز وجل أن يمدنا وإياكم بعانه وحوله والله تعالى فضيلة الشيخ يقول السائل نرجو ليكم صوحي حسابه القائمة العادة المحكمة السابق بسم الحمد لله الصلاة والسلام على صهر الله وعلى أهله وصحبه ومن ومه إما بعد العادة المحكمة هي إحدى القرائد الخمس التي قام عليها الثقى الإسلامي وهي الأمور بمقاصبها والمشقة فجل التنسير والضرر يزال واليقين لا يزال بالشك والعادة المحكمة العادة مأخوذة من العودة لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا رجع إليه مرة بعد مرة ولذلك سني العيد عيدا لأنه يتكرر ويعود إليه الإنسان في كل عام مرة على حسب العيدين المراضب العادة معتاده أهل القرف الإسلامي وعند العلماء ظواروا ليست كل عادة في بلد يفتكم إليها وليس كل شيء يعتادوه الناس يفتكم إليه ويعمل به العادة المحكمة الشريعة جاءت بأشياء حكم فيها بأحكام معينة وحددت هذه الأحكام وفصلت فيها فمثلا بيّنت مقادير الزكوات وفرضت عن الناس أداءها وبيّنة زمانها والأصناف التي تجب فيها ومن تفعيه الذكاء والأوقات التي تجب إلى آخر لكن هناك أشياء أوجبتها وتركت تقديرها لأعراف المسلمين وهناك أشياء دعت إليها وابتحدتها وتركت تقديرها لأعراف المسلمين والسبب في هذا أن العقول جعلها الله نورا في الإنسان في الناس ولذلك جعل الله نور الحقل ونور الوحيد الشخص يكهل له يكهل عليه نعمة الله إلى جنة بين نور الشرق ونور الطبع العقل الذي وهذا كما قال تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من الشاب فالذي عنده عقل سليم لا يفعل إلى الشيء السليم لأن العقل يعقل ويمنع أما لا يفهم فالمسلمون من حيث الأصل أن الناس العراق الإسلامية في الغالب يعتادون أجمل الأشياء وأكملها وأحسنها فإذا دينا مثلا إلى عرف بلد إسلامي فوجدناهم اعتادوا أمرا وهذا الأمر نحتاجه لتقرير حكم أو ضبط شيء أمر الشرع بضبطه بأمرا أرف الناس وبعدها أرجعنا إليه فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاطمع ناشي فهذا يعتبر من خوال المرؤى فلذي تبحث ما هي المرؤى فقل المرؤى أن يكون الإنسان لأكمل الأحوال وأحسن الأحوال التي تليق به في خاصة فالعالم له وضع وطالب جلده هو ورق. وحامت الناس لهم وراء فمثلا الأكل في المطعم أمام الناس أو مثلا الأكل في الشارع قد يأتي شخص ويأخذ طعامه ويضعه بسمه أمام الناس هذا لا يمكن أن يقبل من عالم لا يمكن أن يقبل من عالم أن يأتي الناس ويأكل إلا في أمور مستثناء لأنه يصل الشارع بالقبح أمام الصحابة وأكل أمام الصحابة للتعليل في السفر هذه المضوى استثناء لكن في داخل المدينة وبإمكاني أن يأكل في بيته يخلص طعامه أمام الناس في السوق أو في مجانع الناس ويجبس يأكل أمامهم هذا يسقط المموعة ويدعى الإنسان مع أنه مباح ومع أنه جائز لكن الناس لن نأترى هذا الشيء لاحظ ليس هناك حكم في الشريعة الشريعة نحظ علينا أن الأكل جائد لكن الأكل أمام المال بهذا الشكل وهو مباح وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان فنقض هذا مرجوض وما نقبله منك أيها العالم وما نقبله منك طالب العلم لأن آذة المسلمين احتكمنا إلى الآذة لأن هذا المسلمين وعرفهم لا يقبل من هذا لو أكرمت الله خرج الإنسان بملابسه الداخلية لأن هذا ملابس النوم هذه الفقول السليلة المستقلة تستهد من الإنسان أن يخرج أمام الناس بقمص النوم أو بملابسه الداخلية فهي مباحة يجيز شخصاً يخرج لنصر قميص ولا بأس به لكن في عرفنا ومع هذا أن هذا يذري الإنسان ولا شك قد سعى فيه كأنه لماذا نعتدر هذا الشيء الخوار من المروحة قالوا لأن الإنسان الذي لا يبالي بالناس ليس عنده الحق كون يخرج أمام الناس لابسا هذا النبس الذي لا يلف إلا بداخل البيت دم لعناه صانحة له فانخرمت المروحة لكن هذا الشكم ما أخذناه النص من, من الكتاب والسلمة لكن أخذناه من أعراف المسلمين الكاملة الفاضية إذا جاء شخص وجلس أمونا الناس وهو مهلا من أعيام الناس من كبار الناس يحتاج إلى يكون على وقار وعلى سنت وعلى جمال القدر تريق به كطالب العلم كالعالم وجلس يرشق ويفعل أمور غتها تريق به ويتهكم ويستخف. أو يأتي في المكة ويصخر من هذا ويضحك من هذا وينزح من هذا ماذا لقد هذا تجد عامة الناظر ينظر نظرة غريبة هو مزعن محرم اللهو المباح مباح والضحك مباح والله مباح لكن من يسره في هذا المكان بهذه الصدق لا يليق فيعتبر خارم من نظرة لكن لما حكمنا لحكمنا بكله لا يليق ليس من للتكاب والأمن سنوراكي من برث المسلمين وعادتهم الكريمة التي تجبلوا فيها على أحسن وأكمل وأفضل ما يكون عليه الناس لأن الله اختار له أفضل الأديان وأحسن فاختار له أحسن العداد من هنا تتخطر جمسألة لبس المرأة للقصير أمام النساء فالخلف الذي يحدث للدعب أن يلبس على الناس دينهم والأنصاف المتعلمين يقول عورث المرأة مع المرأة كعورث الرجل مع الرجل وعورث الرجل إذا قلنا من الرقبة ما بين السر والرقبة يقولون إذا من المرأة تكشف ساقيها ولها حق أن تكشف صدرها وكل كل ملابس آرية لأنها مباحة ما في دليئة في حين. نقول ان هذا الشيء من هذا الأصل الآن إن عورث المرأة مع المرأة من جهة حب التحريم الأصمم لكن لا يقتغي هذا الهجوم على عادات الناس ومكانها الأخلاق وسل النفوس الطيبة التي ألفت العادات الشميلة سلها من النفوس وسل القدوة سيئة حتى يقتغيها الضيئة والتي تفتح شباً أن يجنأ هذا هو الذي يعادفها وهذا الذي من أمن فالمرأة التي تأتي كاشفة عن ساقها ساقطت المرأة فقطت عدالتها وهذا ذكرهم الظلمون وضيّنوا أن الأمور المباحث إذا فعلت العيان في الحسلات ومجانع الناس أوجبت صفوطة اللّه أهل على نصام أقل الإنسان وقد تدل على نصام ديني فلما تجد الشخصية يقول لا هذا ما في شيء وتتركوا دناتنا يفعلون هذا الشيء فكونوا نساءنا يفعلون هذا هذا الإنسان يريد أن يهدم المجتمع ويريد أن يقبض العادات الكريمة المستقيمة الشاب بالخارس من ما وهو رجل فيأتي كاشها عن فخذين ويقول هناك من العلماء من يقول إن الأورى والسوء تام حقا وأن الفخذ ليس في, في أورى فيأتي أمام مجانع الناس لاجتا هذا البدار معتديا على شرمات المسلمين لأن المسلمين شرر ليس من حق أحد أن يكشف الحامسنة فيكتم في الغير بها لذا هذا أمام الناس وفي بيتي هو حر بمسي داخل بيتي وقد قال النبي صلى الله هذا كل الله أحق وأن يستحياني إذن أكون الإنسان خاليا قال يا الله عورتنا ما نأتي منها وما نبقى احفظ عورتك إلا من زوجك قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا قال الله أحق وأن يستحياني وقال بالحبيب الصحيح إنا معكم من لا يفارقوكم ملكان الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون معكم من يفرق. ان معكم بالله خير فاستحيوا واقصدوا ان الشاهده بدات يكشف عن الفخذ لا يبغى ينكشف عليه غير يعني من تراقب في تصححه بده فيها احسن رايت الشيخ ان يتنمر بهذه الشيء فهذه تكون سيئه اولها هذا الذي تسعله ليس من حق الشخص ليس من يجب فيكم غير ثاني انا اريد ان اشرك شعانه لما رايتني في السوق ورأيت أسألت لجدتك الله هل ترى في فوضي عيد؟ هل في قال لا قلت لبسك في هذا الشيء وعمل في هذا الشيء أنت في أمة كاملة وفي بلد القدوة في الأمة كلها فانضع لي مظر الأنفاضل الكامل تعتدي على مكان المبادرات ومحاسن الآدات طبعا النحية الشرعية لا إشكال هذا كون مقلد الغرب وكذا هذا سنأتي عليه اللي ينته له بعد ذلك ولينسى أن لبسه في هذا اللباس تدعى لغير كذب على الجزانك وأنك تدعى للغاية ومن تحبقه من تحشره نعم أنت خيرت بين لباسين لباس الكمام والفضيلة ولباس النقص وذل يقود إلى الربيع فهل هناك عاقل يلا بمسك أن يلبس هذا اللباس فهذا اعتداء على الناس ثم الشخص الواحد والمرأة الواحد الذي تأثيرك حقه وتلبس لباسه وفي جنود من اشتهار يدخل في لباس الشهر ومن لبس لباس شهر أنفسه الله حبا من الله, الله ومن لبس لباس الشهر شهر الله به في الدنيا والآخر فالشذر والله ما فرضى المسلمة أنها تربت في بيت ترى فيه إمها أنشفة الأنفخ ليها المرأة التي تكشف أنفخ ليها أمن دنافق أمن مجتمع تفعل نفسها لو أنها اشتفاقة يومنا من الأيام قد رأتهمها كأشفة هل ترضى ذلك لأمنا؟ هل ترضى ذلك لأمنا ذكيفة ترضى لدنازها؟ ما ننظر إلى القدور وقوة لها أثر الآذة محكمة قاعدة صحيحة ويرتع إليها في تقبير النفقة يعني الآن فقط الزوجية وشكيها إلى الآذة ونقول إذا كنت غنيا تقدر بنفقة الزناع إذا كنت فقيرا تقدر بنفقة الزناع وإذا كنت متوسطا تنفق بوسط المهور يرجع فيها الى نهر المثب وهذا من الرجوع الى عادة المحكمة الى الاحتكام الى الآذة وقف على ذلك لكن الذي ينبه عليه انه لا يحتكم الى الآذة الخاصة ولذلك قال لذلك عارف الناس على أمر المحرم وانتشر بين المسلمين فأصبح عادة لم يرتبط به حكم شرقه لم يرتبط به حكم شرقه حتى قالوا ذو اعتاد من الحلق اللي حرق أصبح عادة فإن هذا لا يحتكم لي لأن أولا أن تكون في المشروح لا في المنون ثانيا أن تطلب الضراثة في أغلب النهار أو أكثر الناس النهار خاصة إذا شنجر في الشمع كله فهذا منه يفتكم إليه ويثبت به وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وصلا